بسم الله الرحمن الرحيم ا ذ ا ع ة طريق ا ل إ س ل ا م على ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت تقدم لكم إ خ و ة ا ل إ س ل ا م كما نفهت سابقا ووعظت وذكرت و أ ن ذ ر ت أ ن ن ا نعيش ف ت ر ة حرجه ومقدمات هذه ا ل ف ت ر ة ضربت نفسها على ا ل س ا ح ة العالميه ة نداء إلى المسلمين إلى ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفتن ملاحم وفتن تكون حرب بموقعه او بمكان يسمى بالغوصه بسواء مدينه يقال لها دمشق ملاحم وفتن ثم يغدرون فينزلون قريبا من دمك ملاحم وفتن تحدث ف ت ن ة ع ظ ي م ة وتقع ب أ ر ض ا ل ح ج ا ز مغسله خ ط ي ر ة أ ي ا م الحج تسيل منها الدماء حتى تصل إ ل ى ا ل ع ق ب ة ا ل ق ب ر ا ت هنا ت و ق و م ا ل س ا ع ة حتى تروا عشر آ ي ا ت طلوع الشمس في م غ ر ب وخروج الدابه على الناس ض ح ا وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم أيوة أيوة ونزول ا ل ق ا ن الى السماء وخروج ي ا ج و ج وماسوج إ ذ ا السماء انفطرت و إ ذ ا الكواكب انتفرت و إ ذ ا البحار بجرت و إ ذ ا القبور بغفرت علمت نفس ما قدمت و أ خ ط ر ت فتوحات وبشارات إ ن ك م تغزون ر و م ي ة أ و الروم فيفتحها الله وتغزون فارس فيفتحها الله وتغزون ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة فيفتحها الله وتغزون الدجال فيفتحها الله, الله بشارات ب المسجد ر ا ا ل أ ق ص ى لن يهدم بفضل الله بسارات ويعود إ ل ى ح و ز ة المسلمين ب إ ذ ن الله بسارات يسلم كثيرا من أ ه ل أوروبا و ه م ر ي ك ا وياخذهم المسلمون إ ل ى حوزتهم بسارات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 اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي ل خ ق ك من م نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله خ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها و ك ل م ح د ث ة ب د ع ة وكل بدعه ضلالة. ضلاله في الله و َ أ َ ن َّ ما َ قل ََّ وكفى ََ خير ٌَْ مما ِ كثر ََُ و َ أ َ ل ْ ه َ ى و َ أ َ ن َّ ه ُ ليس ََْ ل ِ ل ْ م َ ر ْ ض بعد ََْ الدنيا من دار الا َّ ا ل ْ ج َ ن َّ ة أ َ و النار َْ نسال الله جنته و ل ذنب قلوب سبب قلوبنا على د ي ن ه فيه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله عز وجل أو ح ب أ ن يرفع عملي إ ل ى الله وانا صائم لكن ليس هو وحده بل و أ ع و ا م ث ل ا ث ة تليه أ ي ا م ملؤها الحروب والفتن وكثير من الدمار إ ن لم يكن الدمار الكامل لا أ ر ي د أ ن أ ت ن ا و ل ا ل أ ح د ا ث من خلال كلام ق ر أ ت ه عن كافه أ و متدينين ي ح د ث و ن عن ا ل ف ت ر ة ا ل م ق ب ل ة لكننا نريد أ ن نتكلم بخبر صادق لا يقبل الشك فاذا تكلمنا تكلمنا من كتاب الله عز وجل او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كلام الله صدق ومن اصدق من الله حديثا لا احد ولان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي وما ينصف عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ففي أ ي زمان نحن نحن في آ خ ر الزمان ولا شك وهذه ا ل أ م ة هي آ خ ر ا ل أ م م ولذلك فهي منذ بدايتها تعيش في آ خ ر الزمان ولقد خطف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خ ط ب ة مطوله ب د أ ه ا بعد صلاه الفجر و ل م ا مالت الشمس إ ل ى الغروب قال أ ي ه ا الناس لم يبق من دنياكم إ ل ا كما بقي من يومكم ومعناه أ ن ما مضى عمر الدنيا يعادل ما مضى من طول اليوم وما بقي من عمر الدنيا يعادل باقي اللحظات على غروب الشمس فإذا كانت الأمة من أولها من ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكيف بنا نحن بعد أ ل ف و ا ر ب ع م ا ئ ة س ن ة و س ب ع ة عشر من ا ل ه ج ر ة أ و أ ل ف و ا ر ب ع م ا ئ ة وثلاثين عاما منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ص ر ف ا ل أ خ ي ر في ح ي ا ة ا ل أ م ة ثم نتساءل أ ي ض ا ما بقي من علامات ا ل س ا ع ة الله عز وجل أ خ ب ر في ا ل ق ر آ ن أ ن ا ل س ا ع ة تقدمها اشراف وتسبقها علامات فهل ينظرون إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة ب غ ت ة فقد جاء أ س ر ا ط ه ا ف أ ن ى لهم إ ذ ا جاءتهم ذ ك ر ا ه م فاعلم أ ن ه ت غ ف ر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فجاءت علامات الساعه وبدات ب ب ع ث النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل بعدت أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين و أ ج ا ر ف ا ل س ب ا ب ة والوسطى دلاله على مدى التقارب والقرب بينهما واتفق العلماء ا م ر ف إ ن ه ا تمضي في حياه الناس ك أ ن ه ا م ع ه و د ة أ و لا تلفت انتباههم ط و ي ل ة وما أ ك ث ر ذلك في حياتنا وهذه العلامات جلها قد ت ح ق ر ت ف إ ن ه ا تخالف القوانين ا ل ك و ن ي ة ا ل م ع ر و ف ة والسنن ا ل ج ا ر ي ة ا ل ث ا ب ت ة لذا عرفت بالكبرى و أ ه م ه ا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره عن ح ذ ي ف ا بن ازيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أ م ر ا ل س ا ع ة فقال ما تذاكرون قلنا نتذاكر أ م ر ا ل س ا ع ة قال صلى الله عليه وسلم إ ن ه لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى تروا عشر آ ي ه طلوع الشمس من مضربها وخروج الدابه على الناس ضحى وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ونزول دخان من السماء وخروج ي أ ج و ج و م أ ج و ج و ث ل ا ث ة خسوق خ ط ف ا بالمشرق و خ ط ف ا بالمغرب و خ ط ف ا ب ج ز ي ر ة العرب و آ خ ر ذلك نار تخرج من أ ر ض المشرق تسوق الناس إ ل ى أ ر ض المحشر ك ب ي س معهم حيث باتوا وتقل معهم حيث قالوا او كما قال صلى الله عليه وسلم إ خ و ة ا ل إ س ل ا م كما نبهت سابقا ووعظت وذكرت و أ ن ذ ر ت أ ن ن ا نعيش ف ت ر ة ح ر د ة ومقدمات هذه ا ل ف ت ر ة ضربت نفسها على ا ل س ا ح ة ا ل ع ا ل م ي ة وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول ل أ ص ح ا ب ه وللمسلمين ق ا ص ب ة بادروا بالاعمال أ ع م ل ل بادروا ب ا أ فتن كقطع ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وها هو صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ما ينتظر يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بادروا بالاعمال, بابروا بالأعمال سبعة سبعا ة س ب ع هل ت ن ف ظ ر و ن إ ل ا فقرا منسيا أ و غنى مطغيا أ و هرما مفندا او مرضا معجزا أ و موتا مجهزا أ و الدجال فشر غائب ينتظر أ و ا ل س ا ع ة والساعه أ د ه ى و أ م ر ماذا تنتظرون مضت جل علامات الساعه الصغرى ولم يبق منها إ ل ا م ر ت ب ط بالكبرى والتي بقي من علامات ا ل س ا ع ة ونحن عنها في غ ف ل ة بقيت ح ر و ب وفتن اظل ن ا زمانها والذي يستدعيني ان أ ت ك ل م عنها أ ن ي ر أ ي ت الناس ق ا ط ب ة في غ ف ل ة عنها وهم لا يشعرون اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون أتدري ما ت س م ع عنهم ن أ ح د ا ث في تحركات م ش و ب ة بالخلق ت ن ظ ر بشر ابتعلها اليهود ودائما اليهود يفتعلون ا ل أ ح د ا ث منذ أ ن خلقهم الله فهم كما قال الله كلما أ و ق د و ا نارا للحرب أ ط ف ا ه ا الله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب المفسدين ففي هذا العهد القريب ب د أ ت س ي ا س ة اليهود تعمل بالعلانية بعد ان كانت تعمل في الخفاء أ ع ن ي أ ن ه ا ب د أ ت تظهر بعض مكنون ل ف ت ه ا و ب د أ ت تعرب عن ذاتها و ت ب ط ح عن قوتها وتعبر عن و ط ا ح ت ه ا أ ي ض ا نعم تغيرت ص و ر ة ا ل س ي ا س ة ا ل ي ه و د ي ة مع العرب بل ومع غيرهم لكنها مع العرب على وجه الارض وهذا التغيير ليس س ي ا س ة رجل كالنبع النسن ياهو وانما هي س ي ا س ة د و ل ة و س ي ا س ة أ م ه تفتعل ا ل أ ح د ا ث كمقدمات لحروب حان وقتها ولفتن أ ظ ل ن ا زمانها وكان أ م ر الله قدرا نقدوها وكان من الممكن أ ن نترك الحديث ل ل أ ح د ا ث ذاتها تفرض نفسها على الواقع ثم ن س ت ج ه د على وقوعها بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن إ ذ نقول هذا من أ ج ل أ ن ننتبه قبل فوات ا ل أ و ا ن إ ن أ ح د ا ث ا ستفرض نفسها علينا يجب أ ن نعد ا ل ع د ة لها على كل المستويات ومن جهل فليعلم ومن نسي فليتذكر ترون سحبا وضبابا تقع بين ا ل س ي ا س ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة و ا ل س و ر ي ة وتلك مقدمه لحرب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون حرب بموقعه او بمكان يسمى ذي الغوصه بجوار مدينه يقال لها دمشق س وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون بينكم وبين الروم ملحى ثم يغدرون فينزلون فينزلون قريبا من دمشق وذكر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اسم المنطقه فيقاتلونكم تلك م و ق ع ة أ خ ب ر عنها صلى الله عليه وسلم حرب في سريا و وبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أن بيننا وبين الروم ح ر ب ة الروم هم أ ه ل أ و و ر ب اوروبا أ م ي ك ا أهل أ ر و و أ م ر ي ك ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى تكون بينكم وبين الروم ه د ن ة ثم يغدرون ف ي أ ت و ن ك م في ثمانين ر ا ي ة تحت كل ر ا ي ة ا ث ن ى عشر الفا م ا ا ل ه د ن ة فهي ق ا ئ م ة واما الغدر فقد اضلنا ز م ا ن ه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك م ستصالحون الروم صلحا آ م ن ا ثم تقاتلون أ ن ت م وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الاغلب أ غ ل ب ل ل ل ص ي ا أ الصليب فيقوم إ ل ي ه مسلم ف ي ق ك ل ه فعند ذلك تغدر الروم فياتونكم في ثمانين ر ا ي ة تحت كل ر ا ي ة ا ث ن ى عشر أ ل ف كثير من المسلمين يوقنون ب أ ن بيننا وبين اليهود حربا ويعلمون ذلك من خلال الحديث المشهور على ا ل أ ل س ن ه ل م تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود ف ي خ ت ط ع اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي ف ا ق ت ل إ ل ا شجر الغرقد ف إ ن ه من غرس اليهود هذا أ م ر بات معلوما او أ ص ب ح واضحا لدى كثير من المسلمين لكن الذي لا يعلمه ج ل المسلمين إ ل ا من قرا ومن قرا لا ينزله على الواقع لا يعلم أ ن بيننا وبين أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا حروبا ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المعارك وتلك الحروب فيبين صلوات ربي وسلامه عليه أ ن ه يكون بيننا وبين الروم بني الاصفر ب ر كما علمت هم ن ض ا ر أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا يكون بينكم وبينهم ه د ن ة هذه ا ل ه د ن ة هي التي نعيشها ا ل آ ن في ظل تطبيع العلاقات وتسمى بالدول الصديقه د ن ا ثم تقاتلون أ ن ت م وهم عدوا من ورائهم أ ي تقاتلون عدوا مشتركا نحن نكرهه و أ م ر ي ك ا تكرهه هذا العدو المشترك واحد من اثنين إ م ا ا ل ش ي ع ة في إ ي ر ا ن و إ م ا ا ل ش ي و ع ي ة في روسيا و ا ل أ ر ج ح ا ل أ و ل لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك م تغزون ر و م ي ة أ و الروم فيفتحها الله وتغزون فارس فيفتحها الله تغزون ح ه الله ا و ت الدجال ف ي ف ت ح هواه ك أ ن العدو المشترك هو إ ي ر ا ن وترون ما في السياسات من ضباب يخيم على ا ل س ي ا س ة ا ل أ م ر ي ك ي ة مع ا ل إ ي ر ا ن ي ة وتعلمون موقف العرب أ ي ض ا من إ ي ر ا ن بل موقف إ ي ر ا ن من العرب فتقاتلون أ ن ت م وهم عدوا من ورائهم إ ذ ا هذا العدو هو فارس هو إ ي ر ا ن بيننا وبينهم حرب فيها ت حرب ا ل ف ح فيها تحالف ي ت ح ا ل ف فيها العرب مع الروم المسلمون مع ا ل ن ص ا ر فتنتصرون أ ي أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحسم ن ت ي ج ة هذه ا ل م ع ر ك ة ب أ ن النصر سيكون للحلفاء من الروم والعرب على فارس ف إ ذ ا ب ا و ر ي ك ي أ و أ م ر ي ك ي يرفع الصليب معتقدا أ ن هذه الحرب و ا ح د ة من الحملات ا ل ص ل ي ب ي ة فيرفع الصليب ويقول ا ل أ غ ل ب الصليب فيغتاب المسلم ل أ ن ا ل م ع ر ك ة مشتركه ولو قال الهلال مع الصليب لاختلف الوضع أ م ا و أ ن يقول ا ل أ غ ل ب الصليب ويقتل ف إ ن المسلم يقوم إ ل ي ه فيقتله وجندي أ و ر و ب ي أ و أ م ر ي ك ي يقتل تقوم له الدنيا فلا ت ب ع د ومن أ ج ل ه تنشب حرق عالميه لذلك يغدر الروم بعد مقتل جندي واحد لهم سيغدر الروم وللروم في هذا الوقت قواعد ع س ك ر ي ة في العراق وبلاد الخليج و أ ر ض ا ل س ع و د ي ة وفي سوريا أ ي ض ا فينزلون حيث تلك المواقع ا ل ع س ك ر ي ة في ثمانين ك ت ي ب ة ع س ك ر ي ة في كل ك ت ي ب ة ا ث ن ى عشر أ ل ف من جنودهم ولهم امتداد منذ ع ر ب الخليج انجلت يتدربون على ا ل ح ي ا ة ا ل ص ح ر ا و ي ة ويتعودون على ص ع و ب ة العيش بها ويعرفون أ س ا ل ي ب القوم و ل غ ة القوم ومن أ ي ن تؤكل ا ل ك ت ب فيتعرفون على م و ا ص ن الضعف والثغرات والفجوات ف ا ل م ع ر ك ة قد أ ع د لها م ن ذ و ق ت ليس بالقصير أ م ا هذه ا ل م ع ر ك ة التي بيننا وبين الروم فهي م ع ر ك ة دمار يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيها ذوو القرابه اولو ا ل أ ر ب ه ب ا ل م ئ ة م ئ ة شخص كلهم ذو قرابه يقاتلون الروس ويشترط المسلمون ش ر ط ة للموت م ع ر ك ة ا ح ا ر ي ة فتفنى الشرطه في اليوم الاول ثم يشترطون في اليوم الثالث فتفنى الشرطه ثم ف إ ذ ا كان اليوم الرابع نهد إ ل ي ه م أ ي تصدى لهم من بقي من أ ه ل ا ل إ س ل ا م وفي الحديث يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان د ز ا ك م القتال تكون ردكم ة ي ر ة ف إ ذ ا كان اليوم الرابع نهد إ ل ي ه م من بقي من المسلمين فينصرهم الله عز وجل ف إ ذ ا انتهت ا ل م ع ر ك ة وجمعت الغنائم نظر الجيش إ ل ى بعضه فينظر الرجل إ ل ى ذوي قرابته فلم يبق من ا ل م ئ ة إ ل الا واحد ف م من يبق ل إلا م ئ ة واحد ف ب أ ي غ ن ي م ة يفرح و أ ي ميراث يقدم وهو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى لا ي ق ر ع ب غ ن ي م ة ولا يقدم ميراث وهذه م ع ر ك ة بيننا وبين الروم وموقعها أ ر ض الشام هذه ا ل م ع ر ك ة تسفر عن ا ل آ ت ي عن ا ن ت س ا ر المسلمين على الرغم من ك ث ر ة الشهداء وعن اسلام من اسلم من ا ل ر و م إ ذ يسلم كثير من أ ه ل أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا و ي أ خ ذ ه م المسلمون إ ل ى حوزتهم ف ي أ ت ي أ ه ل الروم إ ل ى المسلمين يقولون لهم أ س ل م و ا لنا إ خ و ا ن ن ا أ و أ س ل م و ا لنا أ س ر ا ن فيقول لهم المسلمون لا والله لن نسلمكم إ خ و ا ن ن ا أ ب د ا لقد أ س ل م و ا فتقوم م ع ر ك ة يهزم فيها ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أ ب د ا ثم يقتل فيها ثلث الجيش هم خير شهداء ا ل أ ر ض يومئذ ثم ينصر الله ثلث الجيش الباقي فيتقدمون وفيهم من أ س ل م من أ ه ل الروم فيفتحون القصص ا ل ي ن ي ه يفتحها سبعون أ ل ف ا من ولد إ س ح ا ق يعني ممن أ س ل م من بني إ س ر ا ئ ي ل من أ ب ن ا ء أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا يفتحها سبعون أ ل ف ا من بني اسحاق لا يفتحونها بسلاح يقول عليه الصلاه والسلام هل سمعتم بمدينه جانب منها في البحر وجانب منها في البر قالوا أ ج ل ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة التي عرفت في اسطنبول و أ ص ل ه ا إ س ل ا م ب و ل البلد ا ل إ س ل ا م ي ع ا ص م ة تركيا ا ل آ ن التي صارت ع ل م ا ن ي ة منذ أ ن أ ل غ ى مصطفى كما اتى ترك ا ل خ ل ا ف ة وحول تركيا إ ل ى بلد علماني وهي التي أ س ل م ت يوم ان فتحها محمد الفاتح وهي ا ل آ ن ستعود إ ل ى ا ل إ س ل ا م م ر ة أ خ ر ى على النقل من علمانيتها و إ ن خ م ي ر ة إ ي م ا ن ي ة ظهرت في تركيا تنطق بمقدمات هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل ع ظ ي م ة ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى تفتحوا ص ن طين لا تفتحونها بسلاح إ ذ يتقدم المسلمون الذين تحدثنا عنهم انفا وعلى ر أ س ه م سبعون أ ل ف ا من بني اسحاق ف ي ك ث ر و ن ويهللون سلاح فتح القصه ي ن ي ة هو التكبير والتهليل ف ل ت ق ط ع اسرائيل باسلحتها ف إ ل ا لله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 من بلغ اللهم ر س ا ة الأمانة ونصح الأمة وأدى ونصح ومحى ا ل ل به ل ظ ة وكشف به الغمة وجاهد في به سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم الغمة اليقين حتى صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه و أ ح ب ا ب ه ومن اهتدى ب ه د ه وسار على نهجه إ ل ى يوم الدين أما بعد فيانه م ان ا ل ل م م س ي إ ن ه ا ل أ ح د ا ث العظام ونحن عنها ب ا ف ل و ن أ و لعلنا نظن أ ن بيننا وبينها قرون و ا ل أ م ر لمن ا س ت ق ر أ علامات ا ل س ا ع ة لا يجد شيئا بقي من علامات ا ل س ا ع ة سوى هذه ا ل أ ح د ا ث التي تسبق العلامات الكبرى و إ ن الكبرى لهي م ت ص ل ة بالصبرى ولذلك في ظل هذه ا ل أ ح د ا ث والفتن التي تموج موج البحر والفتن يصاحب م الميت فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة ما يرى من ر بسوار قطر كثرة يرى فيقول يا الفتن ليتني ي كنت هذه ا ل أ ح د ا ث أ ح د ا ث أ خ ر ى ع ظ ي م ة في وقت يموت فيه ظ ر ي ف ة من خلفه لماذا ل ن لا يمكن أو أو الحجاز ان ي ل م ن هناك ل اشياء تصل ا ب ر ى بمنه و في ا ل ن ا س ج د ا ل ا س ه د اثنا عشر الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم س ي ل ي هذا ا ل أ م ر من أ م ت ي اثنا عشر إ م ا م ا كلهم من ق ر ي ق اخر هؤلاء الائمه المهدي الذي ق ا ل عنه صلى الله عليه وسلم المهدي من عسره 「よし an ! And and yup,」a I'm sorry. الله الله ويعرض ل وهناك ت س م المسلمون م ب أ الايمان إ ل ى ا ل م د ي ن ة كما ت ر د الحياه الى ج ع ر ه ا وتنفق ا ل م د ي ن ة خبثها ف ت ق ر ئ ن ا ويسمى ذلك اليوم بيوم الخلاق ف إ ذ ا ج ت م ع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ط ا ئ د ه م و إ م ا م ه م ا ل م ه د ي تسمع به أ ه ل الشام وفيهم أ ه ل كفر وفسق وفساد يريد م فبينما هم في ا ل ص ر ي ق بين الشام و ا ل ح ج ا د اذ خسف الله بهم ب البيت فيقصف ب أ و ل ه م واخرهم قالت ع ا ئ ش ة يا رسول الله وفيهم السوقه وفيهم من ليس منهم قال يا ع ا ئ ش ة يقصف ب أ و ل ه م واخرهم ثم ثم يخرج بعثنا يسمى بعث كلب يريد مقاتله المهدي والمؤمنين فيخرج المهدي بمن معه من المؤمنين لمقاتله هذا البعث فيقاتلونهم فيسلمون ويغنمون وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام والخيبه لمن لم يشهد بعث كلب الخيبة ل م ن لم ي ت ر ك غنيمه ك ل ف إ ذ ا مطر الله المؤمنين على هذا البعض مضى المهدي بمن معه من ا ل م د ي ن ة إ ل ى بيت المقدس وهو الذي قاله عليه الصلاه والسلام عمران بيت المقدس خراب يسرق ذلك أ ن ا ل م د ي ن ة لم يكن بها فاذا ترك المهدي بمن له من المؤمنين في وكس فرض فيه الجهاد على الكبير والصغير والرجل والمراه والسيد والعقل ب ى انفروا ل ك صفاحا وتقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله فرض الجهاد على الجميع والجهاد الارضعين يتقدم المهدي وسلمته لحضراتكم في الخطبه ا ل أ و ل ى وفي هذا الوقت ايدنا ب ا ل إ س ل ا م ايد ا ل إ س ل ا م بنا اعدنا بالاسلام واعد الاسلام بنا واجعلنا من جنودك المخلصين خ ن ا شر الفتن ما ظ ه ر منها وما غفر الصراحة. السلام عليكم و ر ح م ة الله وحمدا لله وكفى و س ل ا م على عباده الذين اصطفى وبعد إ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصل لنا احداث آ خ ر الزمان ك أ ن ن ا نراها ر أ ي العين وبين ّ لنا علامات ا ل س ا ع ة بما لا يدع مثالا ب غ م و ض أ و شك ولعلي ذكرت من هذه العلامات الجزء المرتبط بالفتن والحروب و إ ن لم يكتمل ب ع ض فقد ج ر ق ن ا الوقت على المنبر على الرغم أ ن ن ي أ ج م ل ت الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث إ ج م ا ل ا فذكرتها بمعناها م خ ت ص ر ة دون أ ن أ ق ف على م ص و ص ه ا م ط و ل ة والموضع الذي نسيته من حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قتال الروم لسوريا لمرج ف ي حلول يسمى دابق موضع قريبا من دمشق يقال له دابق وهو ا ل آ ن قريبا من م ن ط ق ة حلب المشهوره تمضي ت م الأحداث سمعت ملخصا يفتح بيت ا ل م ق ر س بالمهدي ومن معه يوطئ له رجال يوطئون للمهدي لا تضرهم الفتن قال, عنه قال عنهم صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي أ م ر الله يمضي المؤمنون إ ل ى فتح بيت المطرد و إ ل ى المسجد الاقصى وذلك مع وعد ا ل ا خ ر ة الذي أ ش ر ن ا إ ل ي ه في ا ل ج م ع ة السابقه ف إ ذ ا جاء وعد ا ل ا خ ر ة ومجيء وعد ا ل ا خ ر ة ارتبط بعلامات ومقدمه أ م ا مقدماته العلو اليهودي والطغيان الصليبي حتى إ ن أ م ر ي ك ا عادا ل أ خ ر ى تقول كما قالت عاد ا ل أ و ل ى من أ ش د منا ق و ة والذي أ ه ل ك عادا ا ل أ و ل ى قادر على أ ن يهلك عادا ل أ خ ر ى ويبلغ الطغيان اليهودي م ن ت ه ى والعلو ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي مداه كذلك وذلك بحبل من الله وحبل من الناس فيه قال الله ثم رددنا لكم يعني يا معشر بني اسرائيل الكره عليهم على المسلمين و أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل و ب ن ي ل وجعلناكم أ ك ث ر نفيرا فتلك مقدمات الطغيان والعلو الثاني ووصول الفساد الثاني إ ل ى ذروته أ م ا علامته ف إ ذ ا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وهو التفاق اليهود حول المسجد الاقصى في فلسطين ف إ ذ ا تحققت المقدمات والعلامات وكلاهما قد تحقق لم يبق إ ل ا ف إ ذ ا جاء وعد ا ل ا خ ر ة ل ي س و ء و ج و ه ك م يعني معاشر بني اسرائيل في الوقت الذي تمنيتم لمن العالم تحكم في فيه و ت ه د م ا ل م س ج د ا ل أ ق ى و ي ب ل غ م لك ك م من ان ل ي إلى إلى القرآن ا آخر ر أ غ ض ك م و غ ا ي ا ت ك م ليسوء اجراءات ل ل ل المؤمنة ق ي ة س ي ق و ل و ن ان يكون هناك اجراءات و ي ق و ا م ن ان ل ص ر بنسبة مئة ف ي المئة فإذا ب ا ل هناك د م ب س ب ة مئة اجراءات د خ ل وقد ا المسجد كما المسجد الأطرى كما الخطاب دخلوه أول مرة المسجد كما دخله أول مرة بن فإن المرة الأطرى مرة مرة عمر يدخله و مهدي هذه الأمة بن فإن وصى له رجال لا يزالون على الحق والسعيد من كان منهم لا تضرهم الفتن ب إ ذ ن الله ولذلك يخرج المهدي بمن معه من المؤمنين إ ل ى بيت المقدس فيخرج الدجال ويفك قيده إ ث ر غضبه يغضبها كما بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتعلمون أ ن الدجال موجود و أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين أ ن ه ما من ف ت ن ة ه منذ خلق الله الخلق و إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة أ ع ظ م من أ م ر الدجال وكان كل نبي يعسر أ م ت ه من الدجال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدر امته من الدجال حتى ان الصحابه تخيلوا انه في طائفه النخل قريبا من المسجد ثم قال عليه الصلاه والسلام اما وانه لم يخرج في قمه من الامم من قبلكم فانه خارج فيكم لا فكل نفسه مسلم حديث نفسه وذكر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام احاديث ك ث ي ر ة في أ م ر الدجال ذكرناها و إ ن كان منذ فتره ليست بالططيرة في علامات الساعه ة وحديث في صحيح مسلم معروف صحيح تمين للجالي في مسلم ن الزجال 私は今日は今日は今 ماذا بعد يخرج الدجاج الذي ينتظره اليهود والذي أ ع د ا ل ع د ة ل ل ج ي ئ ه حتى إ ن اليهود قد بنوا قصرا يعدونه مكانا لملكهم الذي ينتظرونه والملك الذي ينتظرونه هو المسيح الدجاج أي جاء المسيح الذي ي جاء الزجال ن ت ظ ر وبغض النظر عن التاريخ فاننا نوقن يقينا لا يقبل الشك أو ان ل أ ر ض ي الدجال خارج في هذه الامه لا معاد وان وقت خروجه اصبح وشيكا فتظهر ي مليء عليها ي ك و ن ثم على يديه خوارق العادات التي هي اعظم الفتن منذ ان خلق الله الخلق إ ل ى ان تقوم ا ل س ا ع ة ه و ع ل ى رؤوسهم م الضيلة ي ف و ن ل م ق ا ت ل ة ا ل م س ل م ن والمسلمون في ه ذ المسجد ا ا ل ا ف ض ل ف إ ذ ا بقاياهم ي ة أ و ب ع ل ا ق ه 「よし!<音楽>」 جموع فاذا خرجت ح ق و ع المجاهدين ف إ ذ ا ب ا ج ت د ه و ا ل م ا ه د ي ن والمسلمين يوشف مريم ان ينزل م كما في أ ي ن فيكم عيسى بن مريم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجسم وتصبح السجده خيرا من ا ل أ ر ض وما فيها ثم يعم ا ل أ م ن وينتشر السلام و ا ل إ س ل ا م وتؤتي ا ل أ ر ض م ر ك ت ه ا والمهدي ي ح ص ل م ا ل حسوا لا يعده عدلا وتملئ ا ل أ ر ض قطا وعدلا كما م ل أ ظلما وجورا وبينما هم في تلك ا ل م ن ح ة إ ذ ا بمحنه أ خ ر ى يوحي الله وجل الله لعيسى عز مريم ج ب الطور ف إ ن ي قد أ خ ر ج ت خلقا من خلقي لا ق د ر ة لعبادي بهم أ و لا يدان للمسلمين بهم يعني لا ق د ر ة لهم إ ن ه م ي أ ج و ج و م أ ج و ج الذين الأرض ا يعيسون في ف د حتى يهلكهم الله ثم يقوم رجل قد باع نفسه لله ينظر خبر الخوف فينزل من على ا ل ص و ر وهو موقن أ ن ه ميت لا معاد ف إ ذ ا به يرى ي ا ج و ج و م أ ج و ج وقد ماتوا جميعا كنفس و ا ح د ة ب د و ا ب كاللغه ارسلها الله و عز وجل عليهم فماتوا ف ر ع ى فوقهم بعضهم فوق بعض فينزل المؤمنون فلا يستطيعون في الأرض من يكن س ت ط ي ع العيش منه مدر ه ونسنهم م ي ولا وفر حتى تصبح ا ل أ ر ض كالزرقا يعني ك ا ل م ر آ ة بيضاء ملتاء ثم تعود ا ل ب ر ك ة إ ل ى ا ل أ ر ض وان ع من ي ت ع و على عنقود المجموعه و ا ل أ م ة من الرجال ليستظلون ا ب ص ح ب ة ا ل ر م ا ن ة ويخرج عيسى بن مريم حاجا أ و معتمرا أ و يسمع بينهما فإذا ويموت المهدي وفي هذا الوقت تحدث ف ت ن ة يخرج رجل من صحصان ي س و ق الناس بعصاه لعله ذو ا و ي س ك ي ن ي ه د م ا ل ك ع ب ة حجرا حجرا ويستخرج كندها ف ه د م ا ل ك ع ب ة واستخراج كندها ل م يكون إ ل ا بعد أ ن يحج عيسى بن مريم فتظهر تلك ا ل ع ل ا م ة تعقبها ف ت ن ة خطيره ة اذ تنزل د خ you、no. قريبة لكن ع ل م ه العلامات إ ا كتاب لا يضل ربي ولا ربي ربي في يضل ينسى ف ل الله ا ع تبين مدى القرب ولذلك في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام يبين عيسى ب ن مريم عليه السلام أ ن ه إ ذ ا نزلت الناس و ا ل س ا ع ة كالحامل المسن لا يدري الناس متى تفاجئهم ب و ل ا د ت ه ا نحن لا نرجم بغير ولا نحدد عمر ا ل أ م ة ولا نقول بقي عام أ و أ ع و ا م أ و ما إ ل ى ذلك إ ن م ا نقول بالحق الذي عرضناه عن ا ص ا د ق ا ل م ط ف و ق صلى الله عليه وسلم نذكر به الناس تذكرا سجعا وتنبيها للغايه ولا تظنوا اني فصلت القول إ ن م ا ذكرت والتذكير يحتاج إ ل ى إ ي ج ا د أ م ا التفصيل فهو في مقام التعليم والمقام مقام تذكير وليس تعليما كنت قد تناولت علامات ا ل س ا ع ة من قبل م ف ص ل ة و ا ت ج ل ت ه ا أ و دونتها بعد أ ن جمعتها من مظانها وكتبها في كتاب ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن المجلد الثاني فتناولت علامات ا ل س ا ع ة ب ا ل ص ف ي ن ما ظهر وما لم يظهر و أ م ا عن الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة وما بيننا وبين الصليبيين فقد دون ذلك في كتاب التعصب الصليبي من بعد تعصب اليهود في ر س ا ل ت ل ع ا ل م ي ة ا ل ك ت ر ا ه والتي حرصت على طبعها من أ ج ل تعميل النفع بها إ ن شاء الله فمزيد من الحديث عن الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة والفتن ا ل آ ت ي ة ذلك في كتابنا ا ل ت ع ف ب الصليبي الجزء الثاني من رساله الدكتوراه وهو موجود بفضل الله في مسجد الاستقامه من باب الدعوه لا من باب ا ل ت ج ا ر نذكر بذلك ع ز ا ن ان أ نفيق قبل فوات ا ل أ و ا ن أ ل م يان ي للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقول كالذين أ و ت و ا الكتاب من قبل فقال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون عباد الله إ ن الخطب جلد و إ ن ا ل أ م ر شديد ف أ ع د و ا واستعدوا وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقوا ب ه ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء اللهم صل ِّ وسلم ِّ وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم يا مصلب ِّ القلوب ِ ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصلب ِّ القلوب ِ ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اكنا شر الظالمين اللهم ا ف ن ا بما ش ئ وكيف ش ئ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ان لهذه ا م ه امر رشد ي ع ز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجعلك اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا م ن فينا شقيا ولا محروما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وفقنا لطاعتك ا م ن ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم انا نعوذ بك ان ر ش ر ك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أ ع د ا ئ ن ا ص ر ن ا على أ ع د ا ئ ن ا ص ر ن ا على أ ع د ا ئ ن ا آ م ي ن امين امين ح م د ع ل